وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعسفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون تبرم ما هم فيه وباقي ما كانوا يعملون. قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرعَونَ يَشُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ آنَ كن بلاءٌ من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي واصلح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 وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأفاق